يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ذكرنا في هذا الربع تلك التساؤلات عن الخمر والنفقة ومال اليتيم والتساؤل أيضا عن المحيض وذكرنا بعض أحكام هذه التساؤلات وذكرنا أيضا حكم نكاح المشركين وما يستفاد من ذلك وأحكام اليمين والإلاء وقفنا عند أحكام الطلاق فلو نظرنا لهذا الربع نجد أنه يتناول كثيرا من أحكام النساء سواء في النكاح أو في الإلاء أو في الحيض أو في الطلاق أو في الخلع أو في النفقة أو المتعة والرضاعة وغير ذلك من الأحكام ذكر الله العزيز الحكيم في كتابه ليبين لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم لما بينا أن الرجل الذي حلف وآلى ألا لا يطأ زوجته قال الله عز وجل في حقه للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم أي إن رجعوا عن يمينهم وعن قسمهم عن إلائهم فأرجفاء رجعوا زوجاتهم فإن الله غفور رحيم فعليه الكفارة وإن أصروا على إلائهم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن أصر الذي يتألى أو حلف أن يطأ زوجته في تلك المدة يفرق بينهم ويكون طلاقا فبين الحكيم العليم أحكام الطلاق من باب أول حينما إذا فعل هذا الرجل ويكون طلاقا فبين له كيف يكون أحكام الطلاق فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم والمر السابق ذكرنا أنواع عدد النساء أنواع عدد النساء سواء كان النساء مدخل بها أو غير مدخل بها وغير المدخل بها أياً كانت نوعها وأياً كان حالها سواء كانت من ذوات المحيط أو من غيره سواء كانت حاملا أو غير حامل فكلها لا عدة لها تمام؟ فكلها لا عدة لها تمام ده بالنسبة إذا المرأة غير مدخول بها لا عدة لها بنص الآية في سورة الأحزاب خلاص يا مش بين أحوال إيه النساء سواء إذا كانت ذات الحيط صغيرة كبيرة في السن أو لذلك فكل هذا لا عدة لها أما بالنسبة المدخول بها فأحوالها لها أحوال تمام سواء إذا كانت صغيرة أو آيسة أو كانت من زوات الحيض أو كانت حاملا فكل واحدة من هذا لها, إيه؟ لها عدة ذكرناها المرة السابقة تمام والمطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء أي إذا كانت من زوات الحيض فتمكس ثلاثة قروء ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطها تمام وهناك من رجح الحيض على الطهر كالأحناف والحنابلة ومنهم من رجح الطهر على الحيض كالملكية والشافية ولهم في ذلك وإن كنا نرى أن الرأي الراجح في ذلك هو القر لقول يسلم للمستحادة امكثي قدر ما كانت تحبسك أقرائك أقرائك يعني حيضك ولي بيحبس الحيض فكان ذلك وإن كان الآخرين أيضا أدلتهم أيضا القوية ولكن هذا والله أعلم هو الرأي الراجح ثم بعد ذلك ذكر بعد أن ذكر عدة المرأة ذا من ذوات الحيض أنها تمكث وتنتظر ثلاثة أقراء قال الله عز وجل ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن ما الذي يكون في الرحم شيئان حيض يولد يجنين فلا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها لعله أو مصلحة تريدها فإن كان حيضة فلا يجوز أن تقول ما حط إلا حيضة أو حيضتين وهي قد حاضت الثلاث حيضات وهي تفعل ذلك لكي ترجع إلى زوجه أو أنها تقول حط ثلاثا وهي لم تحت ذلك حتى لا ترجع إلى زوجه فلا يحلها ذلك، ولا يحلها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد، من الجنين، فتقول أنها ليست بحام، فتكتم الحم، فتكتم الحم حتى إذا تزوجت بأخر تنسب الولد له، وهذه كبيرة من الكبائر، فالله عز وجل يحذر ويحذر هذه المرأة. أَلَّكْ تَكْتُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحِمِهَا لَأَنَّهَا مَسْئُولَةٌ وَجَاهِدَةٌ عَلَى نَفْسِهَا هنقول له مثلا تحت كم مرة احنا نحكم على انتحت اثنين او ثلاثة لا هي يؤخذ به بقولها في ذلك فذلك الله صلى الله عليه وسلم قال وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ لها عقابها الدنيوي والأخروي فلذلك لها احترامها وقداستها لأنه يعلم أنه يرجع إلى ربه يحاسبه على هذا الأمر الدنيوي فإن فلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة وهذا ما يمزل شريعاً للقانون الوضعي فالقنوضع يمكن بل كثيراً ما تتفلت منه من أحكام الدنيا وليس لك منه شيء أما القانون السماوي والتشريع الإسلامي فإنه إن لم تقم في الدنيا أقيم عليك في الآخرة لذلك ذكرهم الله عز وجل بالإيمان بالله واليوم الآخر إيمان بالله الذي حد تلك الحدود واليوم الآخر الذي ترجع فيه الله عز وجل فيحاسبك على ذلك وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في هذه المدة الزوج أحق بالمرأة بردها في هذه المدة في تلك العدة في تلك العدة أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فإنه يوصي ويحث كل من الزوج والزوجة فأنهم إذا أردتم الرجوع فليكن الرجوع على الإصلاح فلا يجوز أن يرجع الرجل مرأته لكي يظلمها أو ينتقم منها من أجل, من أجل أهلها أو من أجل نفوس شخصية أو أهواء أو غير ذلك لا يجوز له ذلك ولا أن ترجع المرأة إلى الرجل من أجل هوى معين أو فعل معين لكي تنتقم من الرجل أو من أهل الرجل إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن, عليهن بالمعروف الحق الزوجية المشتركة حقوق مساواة انظر كيف ساوى الله عز وجل وساوى الشرع لا كما يطالبون هؤلاء الرعا أنهم يريدون مساواة الرجل بالمرأة نقول لهم إن الشرع قد حفظ هذا الأمر فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالمعروف والمعروف ما ضبطه الشرع أن يعامل الرجل زوجه بالمعروف فإن اتقى الله عز وجل فيها أكرمها إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها فإما إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذا ديننا الذي ينظم تلك الحياة التي تنبت منه تلك الشجرة الكبيرة شجرة المجتمع، فإذا صلح الأصل صلح الفرع. لذلك قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإن مساواة بين رجل المرأة إلا ما قيده الله عز وجل وقال ول الرجال عليهن درجة هي دي الدرجة التي بها ميز الرجال في المناصب والأعمال وغيرها ليس منصب تشريف. ولكنه منصب تكليف لأن منصب التشريف ذكره الله عز وجل في آية سوى فيها كل ما خلق إن أكرمكم عند الله أتقاكم دي, منظر الإيه؟ دي منصب التشريف أما ما حمل الرجل من هذه الأمور ومن الدرجات ما حملها لشرف ولكن حملها لتكليف بما ركب الله عز وجل وهذا وهذه الدرجة نصفها سماوي ونصفها أرضي قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لا الرجل للمرأة تقدر تدعي هذا الحق وتقول إن ربنا فالظن لا فهذا لا يمكن أبدا أن يتصل به مجتمع أو أن يدعيه المجتمع أو تدعيه المرأة فمهما فعلوا فلن تصل لهذه الدرجة وبما أنفقوا من أموالهم يبقى الرجل قيوم وله درج على المرأة بأمر سماوي بتفضيل الله وبأمر أرضي في المجتمع بإنفاق الرجل على زوجه حتى ولو كانت المرأة عائلة عاملة فإن الرجل هو الذي عليه الإنفاق وبه تكون القوامة فبما اتصلت هذه المرأة وتدخلت في هذا الإنفاق نقصت القوامة بقدره فَلَيْلُمَنَّ أَحَدٌ إِلَّا نَفْسَهُ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ثم قال والله عزيز حكيم نعم ما ختم سبحانه بهذين الإسمين العظيمين عزيز أي لا غالب فيجب طاعته يجب المرأة أن تطيع والرجل أن يطيع حكيم فيجب التسليم لشرعه لأنه حكيم يضع الأمور في موضعها سبحانه وتعالى نعمة نعمة سبحانه وتعالى عزيز حكيم عزيز لا غالب له فيطاع وحكيم في شرعه فيسلم لشرعه فلو ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليمه هذا شرع الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن بين هذا الأمر في الطلاق أخذ يهدم أمور الجاهليه وأخذ يبين للأزواج أن يتقوا الله عز وجل فقال الطلاق مرتان فكان طلاق الجاهليه كانوا يطلقون المرأة كثيرة حتى تكون المرأة كالمعلقة فكان الطلاق في أمر الجاهليه وجزء من الزمن في الإسلام ليس له حد ليس له حد، فقد يطلق الرجل امرأته عشرات المرات. ولو قرأنا كتب الفقه تجد أن فلان طلق امراته مئة طلقة. ويسأل ابن عباس قال طلقتها بواحدة وعليك أي تسعة وتسعين بها آيات الله وزوجة. وفلان طلق أمرته عشر مرات وفلان طلق أمرته كذا طلق حتى أن رجلا قال لمرأته لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف يعني أخليك فأسمطي ولا أخليك الحال لا تحلي ولا الغير معلق هكذا قالت وكيف قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك قبل ما تنتهي لعدة أو ما إيه مرجعك وبعد كده أطلقك فإذا دنا انقضاء عدتك راجعتك ما فيش حد للطلاق فإذا لا إيواء لها ولا إحلال لها فشكد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها، فشكد ذلك, ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قول الطلاق مرتين، تشريع. يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. أي أي شيء فيه ظلم المرأة في هذه الأشي في هذه الأشياء؟ إن شرعنا جاء ليمصر الضعيفين المرأة واليتيم الطفل. فأتوني بأي دستور مثل كتاب الله تبارك وتعالى نقول إنه لا يساويه شيء لأنه كلام الله عز وجل الطلاق مرتان أي أي الطلاق الذي يكون فيه الرجعة تلقتان فقط أو بعد ذلك فيمسك بمعروف أو تصحب أساء يبقى الثالثة يا إما هاتمسك وتبقى، فاسمعوا طق. يا إما لو طلعت به تزيح به بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله. حرم الله تعالى على الزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئا بدون رضاها، إلا في حالة واحدة وإذا كرهت المرأة الزوج ولم تطق البقاء معه مش طيئة من غير أن يكون ظالما لها وهو غير ظالم لها في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالا ويطلقها ويسمى في هذا الحال خلعة يبقى هنا بيتكلم كمان عن إيه؟ عن الخلعة عشان مباشر، لأن في بعض الأشياء، يكون مثلاً الزوج، لا يريد أن يطلق المرأة، إما لنقص مادي أو نقص معنوي، نقص مادي يعني ما مش فلوس مش هادرين من الحاجة ونقص معنوي يعني ما عندوش أخلاق، تمام؟ فتعمل المرأة، عايز تريد أن تفدي نفس لو عاشت معها تكفر بالله عز وجل، فهل هناك حل في كتاب الله؟ نعم هناك حل في كتاب الله أن تفدي نفسها وهذا الأمر يجب أن يكون هناك ضبط مسألة مش كده زي ما ما تعمل القانون بتاع الخلع ده القانون ده هم لسه أول مرة, إيه؟ أول مرة يخترعوه كأنه ما كانش موجود عندنا في الإسلام ولكن عمله ضجة على قانون الخلع من كم سنة كده ولكن كان حقانا حقاً يريدون به باطل، عشان تنتشر رزيلة في المجتمع، تم الخلع كان من زمان موجود، منذ أن نزلت تلك الآيات والخلع موجود، فلماذا هذه الطجة؟ لأنهم يريدون أمراً آخر، فنقول أن له ضوابط، ضوابط يكون فيه القاضي، ينظر إلى أيهما فيحاول التقارب بينهما ويتحك من ذلك وحكم من ذلك فيحدث التقارب فإن نظر في دعوى في دعوهما أنهما لا أنها لا تقدر البقاء معه كما جاءت المرأة المختلعة النبي صلى قالت إني لا أنكر على ثابت ابن قيس خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر بعد الإيمان خايف أن نفضل معه إننا إيه ما ضارش أقوم بشاعر إلا عز جل ما ضارش عبد ربنا كويس مش قادر عيش معاه خالص فقال أتر الدين عليه حديقته قالت وأزيد قالت لا أما زيد فلا فقال يا ثابت خذ حديقتك وطلق تطلق إذن فالخلع جائز وكل الحدود وكل أحكام الفقهية نحن نقول بها ولكن يجب أن نقول بها بالمعروف لا نريد أن نأخذ الحكم لهوى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لا يجب أن نأخذ الحق وأحكام الحق بضوابته كما شرع الله عز وجل على رسال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحلو لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيء. يبقى لا يجوز إن الرجل يأخذ حاجة من إيه من حقت الزوجة إلا في حالة واحدة في حالة إيه الخلع فقط. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله لإيه المعاشرة الحسنة فلا جناح عليهما عليها لا إثما عليها إن افتدت بإيه إن افترت نفسها بشيء أن تعطي مالا لزوجها أو تتنازع المهر سواء أقل أو المهر كله أو أكثر من المهر ولكن أكثر المهر كما اختلف في العلماء و... وراجح على كلام الجمهور أنه جائز ممكن يأخذ أكثر من المهر الذي سمى لها ولكن هذا ليس مكارم الأخلاق تلك حدود الله أحكام ربنا عز وجل شوف كيف إن هي جميلة دلوقتي النصارى يردون أن يتحكموا لشرا لها عز وجل لأننا لا عارفين يطلقهم ولا عارفين يختلقهم ولا عارفين أي حاج تنتشر فيهم الرزيلة والرجل لا يطيق بيته ويسافر ويريد أن يدخل في ملة أخرى كأي يطلق امرأته يزغون ويرغون يمينا وشمالا حتى يفلتون من هذا, من هذا الأمر أما شرع ربنا عز جل ما وجدت مشقة إلا كان ورأها تيسير فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسر فكما نعلم من القاعدة الأصولية المشقة تجلب التيسير أينما وجدت مشقة تجد الشرع أطول في رخصة لأن نريد أن نحافظ على المقاصد الخمس فإن وجدت مشقة للنفس فتموت النفس أو تهلك لأنها في سحراء وهناك ميتة فنقول أن الحفاظ على النفس مقصود فكل من الميتة في الضرور هكذا شرعنا فإنه شرع مسدد ليس فيه خلل لأنه من لدن حكيم خبير. طيب ذكرنا هذا الحال وهذا الرجل الذي تلقى تلقتان وذكرنا حال الخلع فقلنا إذا أقدم الرجل على ثلاث نقول قد بانت منهم امرأته بينونة كبرى البينونة اللي هو الطلاق البينونة نوعان بينونة كبرى وبينونة صغرى الكبرى الذي ليس للرجل أن يراجع فيه امرأته فإنها بانت منه خالص. لا تحل وأن ترجع إلا أن تتزوج البينونة الصغرى هو التي والاثنين بينونة والمعنى البينونة إيه إنما ينفعش الراجل يروح يخذ مراته ويرجح لا الاثنين البينونة دي أو دي لا يجوز الرجل أن يراجع امراته فيها لا الحريه ترجع له وما ترجع لهوش ولكن البينونة الصغرى لها أن ترجع له بعقد ومهر جديدين مثال رجل طلق امراته ثم انقضت عدته ولم ايه عدتها ولم يرجع ولم يراجعها بنت منه يجوز انه يطرح له حتى مش عايزاها ما تاخدوش تمام ولكن أراد أن يتزوجها أو أراد, أراد امراته أن ترجع إليه فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين طب ترجع له على عدة طلقات جديدة أم على القديم يعني واحد مثلا طلق مراته ترقى واحد وبقى وقتل عدة وتجاوزها الثاني هينشئ ثلاث طلقات من جديد لا يب إذا طلاقته بطلق الثاني، تمام؟ إذا طلقه يبقى يبأطلق ليه الثاني، ماشي؟ لو طلقت القتال ثم انقضت عدتها وأراد أن يتزوجها أو يراجعها يتزوج بعقد ما قد تين، فإن طلق فلا تحيل له. خلاص؟ ده بالنسبة لي، بالنسبة البنون الصغرة، أما البنون الكبرى هو الرجل الذي ليس له أي سلطان على زوجه ولا أن يرجعها ولا أن ترجع له ولكن إذ أرادت فيجب أن تتزوج رجلاً آخر وبيحصل ندم كثير من الزوجين تمام لذلك الله عز وجل عمل العدة ليه عمل العدة من تشريع عدة يا جماعة عشان نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى غحيم بالمؤمنين إن من نعمة الله تبارك وتعالى في العدة أن الزوج هو أحق بالرجعة ليس المرأة لأن وأيضا أن واجب العدة لصون سمعة المرأة والحفاظ على نعمة الزوجية والتفكير في عواقب الطلاق وإصلاح الأخطاء فالرجل الله عز وجل جعل له من أمره يسرى وأناه فلا يستعد الرجل في أن يطلق ثلاثة فليتق الله فذلك قال فإن طلقها أي الزوج فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا نكاحا شرعيا يكون بعقد ومهر وخلوة وواطئ بعقد ومهر وخلوة ووط يطأها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فإن طلقها أي بد لهما أنه لا يريدها مش متفقين في البداية لا فإن بد له أنه لا يريدها وأراد الأول أن يراجع زوجته فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله عشان نعرف أن البيت لازم يحكمه شرع ربنا ولازم تشريع يسود فإنه ما بنيت البيوت إلا على شرع الله عز وجل فإن طلقا فلا جناح عليهم أن يتراجع لماذا التراجع أن يقيم حدود الله لازم الحدود تقام وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون يبقى بينا كيفية هذه الأحكام أحكام الطلاق والخلع والإنفاق والعدة والبينونة بنوعيها ثم يقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف هو شوف انظر لأداب الطلاق وأحكام الطلاق بيبين هذه الأحكام ويأمر عباده المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت نهاية عدتها ماذا يفعل؟ إلا يراجعها أي يمسكها بمعروف يحسن عشرتها أو يترك حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف فيعطيها كامل حقوقها ولا يذكرها إلا بخير بعد الناس الذين يطلقون يفشون أسرار الزوجية وقد بين الله جل في, في حقوق الأخوة مش حقوق الزوجية لا حقوق الأخوة العادية أن من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر يا لو خاصم يفكر يطلع كل المكرور أسرار هذا في حق الأناس العاديين فما بألكم بحق الزوجية الذي هو الميثاق الغليظ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإن سرحها فيعطيها كامل مهرها ولا يذكرها إلا بخير ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت وحرم على أحدهم أن يراجع امرأته من أجل الضرر من أجل الضرر قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتاده ما يكونش نيتك أنت تترجع امرأتك حتى تضرها وتلحق بها الضرع وتعاقبها ولكن على الرجل أن يتق الله عز وجل فيها والزيخ قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا يذكركم الله عز وجل بعدم التلاعب بأحكام الله الشرعية ولا بإهمالها ولا عدم تنفيذها لأن هذه نعمة من الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به فالله سبحانه وتعالى يذكرنا نعمته حيث من علينا بالإسلام دين الرحمة والعدل والإحسان لنشكره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتقوا الله واتقوا الله الذي خلقكم لأنه بكل شيء عليم ثم يقول سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغنا تلوهن فلا تعطلوهن أين كحنا أزواجهن؟ في أمر الأولياء الأمور باء إن طلقت المرأة وانقضت عدتها وأراد زوجها أن يراجعها مرة أخرى وهي أرادت أن ترجع لزوجها بعد انقضاء عدة وهذا كان فيه إيه؟ كان فيه سبب نزول. أن أخت معقل ابن يسار زوجها لما طلقها وتركها حتى انقضت العدة وأراد أن يراجعها قال معقل لأخته وجهي من وجهك حرام إن رجعت إليه ودي في دليل عليه على شرط الولي فين؟ في الزواج وإلا ما كانش في شرط في الإعطال ولا المشكلة دي ولا يكون فيها إيه؟ هذا الأمر الذي نزل بسببه إيه؟ آيات من السماء إذن لا نكاح إلا بولي فقال حتى الثيب طبعا الولي شرط ولكن الثيب والبكر الفرق بينهما في أن هذا تأستاذا وهذا تستأمر تمام؟ إذنها سماطها وهذا يجب أن تنطق ولا يجوز في الاثنين أن تتزوج بغير رضاهما قال فلا تعضلوهن أوعكم في إعضال وإلحق الضرر بالمرأة حتى لا ترجع إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعض به أي هذا الوعظ وذلك الأمر والنه لمن؟ كان يؤمن بالله واليوم الآخر دا توجه لأولياء الأمور ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون بعد ذلك ننتقل إلى الربع الذي بعد ذلك وما زلنا مع أحكام النساء يعني لو كان طبعا في وقت طبعًا الأحكام ديت كثير ما يجهلها الرجال والنساء. إن أحكام النسأ جديدة. يعني مثل أحكام النفقة، أحكام المتع، أحكام الخلع، أحكام الطلاق، أحكام الرضاعة، تمام. ومثله والحضانة وهذه الأشياء كثير ما يجهلها الناس. ما نسمعش عنها إلا في محكمة الأسرة. لا المفروض أن كل مسلم يكون عارف الكلام ده عشان ما يبىش في إيه إضرار ولا في تلاعب بآيات الله عز وجل ولا يكون في تكذيب. ولا ظلم ولا اعتداء. يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولاتكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير برضو زي ما قلنا هناخد الايه العناصر عشان نكمل الربع في هذه العناصر ونبدا نشرح هذه العناصر وان شاء الله يعني ايه يعني الـ الـ الـ الـ الربعين دولت حارية نحن نحفظهم ونعلمهم النساء وهيجوا منهم في الامتحان كمان خلاص يعني عشان إيه نتك يعني في, في المذاكرة شوية اول عنصر في الربع الخامس عشر احكام الرضاعة والحضانة احكام الرضاعة والحضانة اتنين عدة المتوفى عنها زوجها وكيفية خطبتها في خلال العدة كيفية خطبتها في خلال العدة ثلاثة أحكام المطلقة في المتعة والمهر أربع الحفاظ على الصلاة وعدم سقوطها بحال خلاص نأخذ بالإيه بعض المعاني المولود له المولود له وعلى المولود له مين المولود له الأب الأب خلاص ما يبقى في ولد ووالد يبقى لازم نعرف إيه هنقولها يعني يبقى لإيه الأب الوارث الرأي الرضيع وعلى الوارث مثل ذلك أي على الرضيع مثل ذلك أي إن كان له مال تمام فينفق وإلا فعلى من يكفل هذا الرضيع لما نيجي إن شاء الله للشرح بلغنا أجلهن أي بلغنا انتهاء العدة الأجل هو العدة بلغنا انتهاء العدة رجالا فرجالا أو ركبانا رجالا أي مشاتا على أرجلهم فإن خرجنا نحن نتكلم عن عدة المرأة المتوفاة هي بتقعد فين؟ في بيت زوج فإن خرجنا أي من بيت الزوج المتوفى قبل نهاية السنة قبل نهاية السنة طيب ناخد كده بالراحة كده ونمشي واحدة واحدة عشان برضو يكون الأمر ايه واضح اا في لا خالص اللي هو الباقينه ماشي هنقول هنقول ماشي احنا بس هنكتب القسئلة عشان ايه؟ عشان الكل وكل بمرة واحدة عشان عبد السلام قول <تصفيق> يعني حق... كيفية احتساب العدة؟ كيفية احتساب العدة ولا كيفية الرجوع؟ هي طلقها وبعد ثلاث ايام جاءت الايه؟ الحيض تمام؟ هن دوت عن حساب العد خلاص لأن طبعا يعني نتكلم المفروض كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي تمام وكيفية احتساب اللي إيه العد هو الأمر طويل خلي بالكم محتاج إيه يعني شهور كتير بس عشان الأمر مش فقهي فنحاول نحن إيه نتكلم عن الآيات نما ما بين طيات الآيات في أحكام فقهية كثيرة جدا جدا فربنا يسهل الأمر وإنه إحنا نحاول بس نخلص والأسئلة إن شاء الله هنجيب عليها إن شاء الله. برضو سلي فاتت وقفت في ربعين دولة معين كل مرة كنت أخذ ربعين تلاتة وقفت في ربعين دي كذا مرة فرد بالمناس ناخد أول, إيه؟ أول عنصر أحكام الرضاعة والحضانة يقول يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هو طلعها تمام وفي أولاد ما بينهم بداية المرأة عليها يجب إرضاع ولدها الرضعة الأولى إن كانت مطلقة إن كانت مطلقة أو الرضعة أو ما الولد أول ما التالد ولدها يجب عليها إرضاعها الرضعة الإيه؟ الأولى وسائر الرضاع إن كانت غير مطلقة يعني زوجتك يجب عليها أن هي إيه رضع ابنه صح؟ طيب لو كانت مطلقة الرضع الأولى واجبة عليه كده ماشي واحدة واحد هدلوقتي هنبنكلم دلوقتي عن المطلقات ماشي فبقالك لك ايه لو كانت والدة وهو كانت مطلقة تمام فنقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هو بين المدة بتعتل ايه الرضع كويس بس احنا بقول في البداية المرأة حاجة من اثنين يكون يا زوجتك الولد يوم يكون لأم مع أبيه يعني ما زالت التعقد الزوجية موجود فيجب عليها أن ترضع ولده ما فيش كلام في الموضوع ده تولكات مطلقة فيجب عليها أن ترضعه الرضعة الأول خلاص طيب في الآية بينت الحد الأعلى للرضاع وهو إيه عمان خلاص حولين ايه كاملين ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعا لان احنا هنقول ان الوحدة اللي هي المطلقة هتردى ابنها امام انفاق عليها خلاص طب واحدة تجي تقول والله لا ردعته سنة واربعة شهور او لا تو... هت... المحكمة تحكم لها او القاضي يحكم لها بسنة واربعة شهور لا هي ايه قدامنا بس ايه عمان. فما زاد على ذلك فزاد غير ايه غير معتبرة تمام اتنين جواز أخذ الأجرة على الإرطاع جواز أخذ الأجرة على الإرطاع المرأة المطلقة ترضى ابنها وهو ينفق عليها أي الزوج ينفق إيه؟ عليها لمن أراد أن يتم الرطاعة يبقى الزوج هو الأصل في الإنفاق على الولد خلاص إنفاق على الولد فالولد يرضع فينفق على التي ترضعه فإن كان أم، أمه أو زوجته الأولى التي فرقها فينفق عليها بقدر إيه بقدر الرضاع طب إن لم يكن للرجل ما قال وعلى المولود له رزقهن يدى الأجر وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعه يبقى على قدره إن كان مقتر فعلى قدره وإن كان موسع فعلى قدره ده قدر الغنى والفقر الذي يكون لايه للزوج بنفضل بنشوف في الايه في المحاكم ايه جايبين له ايه يقول مثلا يكون راجل تعالى معاه الاف الكنيهات ويجي واحد المحامي يقول له ايه ده بس ده المرتب بتاعه خمسين جنيه طب واحدة هتاخد إيه تمام؟ ده بيعملوه كده فين؟ في الرضاعة وفي المتعة وفي النفقة فيضيع أجل ايه؟ المرأة ويجي محامي المرأة ده يقول والله ده عنده أراد وعنده كذا ولهم المرتب ألفات جنيات عشان يأخذ ايه؟ أكثر من ذلك أين شرع الله عز وجل؟ فقال لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها انظر كيف أن شرع الله تبارك وتعالى كله خير لا يجوز للوالدة أن تؤذى بسبب ولدها إزاي أن يمنعها زوجها من إرضاع الإيه الولد إن هو إيه ولا ما تشمع ترضعين مهمت الله أبقى ملاش بينونا كبر مش أنت هو جائز جائز ذلك ولكن هذا ضرر ولذلك الشرع حرمه قال لك لا يجوز أنه يفرق فلا يجعل الأم تردع ولدها وهذا إيه أذن وضرر لا تضر والدة بولدها. فلا يجوز للرجل أن يؤذي الوالدة بسبب ولديها بأن تمنع من إرضاع ولديها أو تكره على إرضاعه هي مش عايزة تردع فيكرهها على إيه هذا أيضا إيه؟ لا يجوز ذلك أو أنها تحرم النفقة مقابل إرضاع أو يضيق عليها كما لا يجوز أن يضار أن يؤذى المولود له اللي هو الأب يبقى إحنا قلنا من نحن الأم وكذلك الأب أيضا لا يجوز أن يجبر على إرضاع ولديه من أمه وقد طلقها ولا أن يطالب بنفق باهظة لا يقدر عليها لا يجوز ذلك وعلى الوارث مثل ذلك أي على الرضيع أيضا مثل ذلك إن كان له مال فإن لم يكن له مال فمن الذي يقدر ذلك من يكفله من عصبته من عصبته الأم الذكور يعني هم يرسوا فيه ولما يجي هو يبقى له عايز حاجة ما يغتوش لا فمن يرس في هذا الولد هو الذي يقوم عليه بالنفقه وعلى الوارث مثل ذلك يبقى الرضيع إن كلمان ينفق على الأم اللي هي يترضع تمام؟ لما كانش كامل يبقى على الإيه العصب الذكور ينفقون ويتكفلون بيه حتى يتم الإيه الرضاعة لحد كده الأمر مشى ولا مش مشى عرفنا الرضاعة كيف تكون رضاعة في الأولانية عرفنا إن فيها يوم يكون يا زوجة يا مطلقة الزوج الزوجة يجب عليها الرضاعة كاملة المطلقة يجب عليها الرضاعة الأولى والباقي بالإمفاق هيبقى في ضرر تمام؟ إيه الضرر وقع على المرأة إن هي تمنع من رضاعة ولده تمام أو تكره عليه أو أنها يضيق عليه أو لا ينفق عليه ده بنزوى المر وكذلك أيضا للرجل لا يجوز أيضا ضرره بأن يجبر أن إيه؟ أن تردعه أمه أو أنه يكلف تكاليف باهظة على الإنفاق على الإيه على المرضع وكذلك الوارث أيضا لا يجوز ان إحنا نضيق عليه أيضا فلا يمنع من الرضاعة تمام. وعلى الورس لو حكم الإنفاق على النفس إن كان له مال أو إن لم يكن فعلى إيه؟ على عصباته الذكور شوف شرع ربنا عز وجل إيه القوانين الموجودة عندنا في التستريب التامل كده؟ ليه ما بحكم الشرع الله عز وجل وتلاقي خمسين ستين قانون للطفل وللمرأة وللمعيلة وكذا وكذا وكذا واحنا عندنا كلمات بسيطة ولكن الدستور عايز إيه؟ كلمات مجازة شفافة معروفة زي هنا يقول لك المادة دي وتفسرها مادة تانية هذا هو دي بقى ما ينفعش هذا هو دستور ربنا طيب فإن أراد فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم انظر يقول أنهم إن أراد فصالا عن طراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم يقولوا سبحانه ذلك يبين أنه يقول فإن لم يكن له مال لو الوارث فعلى عصبته فإن لم يكن للولد مال وليس له عصبة واجب على الأم أن ترضعه مجانا يعني للأب ولا الإب عندهم ولا الأهل إيه فقال على الأم أن ترضعه إيه مجانا بحكم أنها أمه لأنها أقرب الناس إليه ثم ذكرت على رخصتين في الإرضاع الأولى إن أراد الأبوان فطام فطا الولد قبل عامين فلهما ذلك بعد التشاور فإن أراد فصالا يعني إيه إلوه الفطام قبل ذلك يتشاوروا مع بعض تمام وهذه المشاورة ليه من أجل تحقيق المصلحة للولد مش هو شخصي اللي هو الفطام اللي المبكر لو لدينا الواج جسم, جسم ضعيف ويريد التغسية ورسالك فلا يجوز إن كان يقدر يأكل بنفسه ولذلك فهذا يجوز فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاورين فلا جناح عليهما أي لا تطيق ولا حرج دي اول الرخصة الرخصة الثانية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تأتبوا مرضعة غير الأم لأولادكم أيضا فلا جناح قال والثانية إن أراد الأب أن يسترضع لولده مرضعة غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأم وقال قال تعالى وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم بشرط أن يسلم الأجر المتفق عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة ثم يعظ الله عز وجل هؤلاء الزوج والزوجة بتقوى الله عز وجل وتجنب حدوده في مسألة الرضاعة كلام جميل جدا وأحكام جميلة جدا أتت من لدن عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة عشرين وعشرة بدأ بأيه خدنا الأيه؟ الفراق اللي بالطلاق. هنا الفراق بالإيه؟ بالوفاة. امرأة توفى عنها زوجها. ما عدتها؟ أن تتربص تمكس بنفسها أربعة عشرين وعشرة. خلاص؟ وهذه العدة مر بمرحلتين في النسخ. فكان في بداية الأمر المرأة تمكث سنة كاملة والذين يتوفون ويزرون وزر وزر أزواجا وصية إلى الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج تمام يبقى كان قبل كده كانت المرأة تمكث على إيه آه حول بالك العادة دي لسه موجود هي دلوقتي الواحدة بتلبس اسم مرازك سنة وتقعد إيه كذا وكذا وهي دي مش العدة جماعة عدة معناها أن تمكث المرأة بدون زينة وفات وفاء لزوجها في هذه المدة ولا تتعرض لخطاء أي للخطب تمام لا تتزين بكوح ولا بذهب ولا بألبسة مبهرجة ولا غير ذلك تمام لا تتزين مش معنى ذاكري تلبس سود عطول، لا تلبس الآيه؟ هالشياء الآيه؟ الغامقها تمام؟ التي ليست زينة في نفسه رصاصي نفسها مش لازم لسود لسود يعني تمام؟ الخروج هنا معنى الخروج من البيت يعني معنى ان هي ما تطلعش من ايه؟ من بيت ايه؟ زوجها؟ مش معنى ان هي ما تخرجش ان ما تقضيش طلباتها، لا معنى ان هي لا تقتل عدّة بأن هي تروح لبوا وتسيب الفيبر وتألّع. ماشي <تصفيق> مسألة ال النسخ لا يرتبط فيه ترتيب الآيات ولا الصور، ولكن تأتب بالنصوص وبالأحاديث. خلاص؟ فكان الإجماع على ذلك. عشان ما يشيش أقول إيه؟ والله طيب الأنفال جيت بعد كذا فإزاي دي في السورة اللي إيه؟ اللي في النزول أو جت قبلها في الترتيب أو غير ذلك لا نقول هذه النصوص يعلم بها التاريخ ويعلم بها من إيه؟ من أحدث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام اللي إيه؟ الصحابة رضونا عليهم والإجماع خلاص يبقى عدة المرأة التي عنها زوجها قلنا أربعة أشهر فإذا بلغنا أجلهن يعني انقضت عدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير يبقى أربعة عشر وعشرة هل ما قلنش عشرة عليش حق علي <تصفيق> هي أربعة عشر وعشرة خلاص فهذه المرأة تمام إن كانت حرة تمكس هذه المدة وإن كانت أمى تمكس نصفها خلاص فلا تتجمل ولا تمس ولا ولتعرض الخطاب بحال حتى تنقضي هذه الـ إيه المدة. طيب، تبغى إذا كانت ولده حامل، فاجل فاجل هنالك إيه؟ يبعدة المرأة إذا توفى عنها زوجها أو كانت مطلقة إن كانت حاملاً عندتهم واحدة. بوضع الـ إيه؟ يبعدة المرأة الحامل. أدت هو واحد. سألت كتب تطلق أو إيه أو توفى عن هي زوجها. خلاص. فإذا بلغت أجلها أي انتهت هذه المدة. تمام. فلا جناح عليها أن تفعل بنفسها بالمعروف من ترك الإحداد والتعرض للخطاب لتزوج وغير ذلك. تمام. بما هو مباح. والله بما تعملون خبير. ثم بعد ذلك بعد ما خلاص باء إذا انقضى الأمر. فبين بعد كده في الأمر تأين اللي يحصل قال في خلال هذه العدة ممكن أن يتسابق لها الخطاب فالله عز جل وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم هنا بيقول لا بأس ولا إثم عليكم أن تتعرضوا إلى النساء في حال وفاة أزواجهن بالخطة تعريضا لا تصريحا التصريح والله إيه أنا رحنا عايز أتزوجك وعايز أخطب كذا وفين عايز أتكلم أبوك وعايز مش عارف كذا وتبتأ إيه دي التصريح تمام أما التعريض فهو الإيه الكناية فقط الكناية فقط تمام تكني فيها ب مثلا يعرض فيها بكلام ليس فيه لفظ الخطوبة أو لفظ ال التزويج لفظ الخطوبة أو لفظ تزويج دي لفِد التصريح أما بالنسبة للتعريض التعريض بالخط بالخطبة دون التصريح فهذا لا بأس به تمام وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السباعة الإسلامية بعد أن تفزوجه بعد 15 يوما وضعت حمله خلاص يعني هو النهارض توفى ووضعت العشاء حل أن يضان هي توفى حل المرأة إيه وهو متفعل زوجها إن كانت حلا حامل تمام فوضعت بعده خلاص انقضت عدته وهذا فضل الله يوتي من إشياء نعم <تصفيق> نفس الحكم وفاء للزوج هي دي بقى ليه اللي بتختي برده المدخول بيها وغير المدخول بيها في في الوفاء ايضا عدتهم واحد وفاء وفاء للزوج ما هو الشرب ثاني معلش محترم عظيم لا يقدر قدره الا اولئك الباب علم الله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 يعني هي أمرأة سهل بس برضوين إيه عشان مش لعنوض نتكلم في كل اسألي بأعلى واحد تانية يسأل ماشي عدة الأم ماشي سألنا عم بكتب أسيارة لبلكم وبطنشها بمزاك <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> علم الله أنكم ستذكرون ستذكرونهن أي مبدين رغبتهن الرغبة في الزواج من فرخص لكم في التعريض دون التصريح ولكن لا توعدوهن سراً هذا اللفظ هو الدل على تحريم خطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن أما الطلاق الرجعي فلا يصح الخطبة فيه تعريضاً ولا تصريحا، لأنها في حكم الزوجة ما يقص المطلقة طلاق المطلقة طلاق رجعي ما ينفعش إن إحنا إيه؟ أي واحد تاني غير الزوج يروح يعرض بلإيه؟ آه، من الذين إيه؟ من الذين يريدون أن يفريقوا بين المرء وزوج خلاص؟ أما إن كانت متوفة على زوجها، أو مطلقة لقم بقيناً في واحد مواحد في التعريض، لهو التعريض إليه؟ التعريض، ثم إنقضت العدة، فتصرح كما تشاء، فهنا يحرم التصريح للمرأة المتوفة عن زوجها، كذلك يحرم عقد النكاح على المعتدة حتى تنتاع دتها. تمام؟ قال سبحانه ولا تعزيم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. في بلاو كتير الله يا جماعة في أشياء انتهاك لحرمة الله عز وجل. أنا أعرف ناس يعني في أثناء الطلاق البائن أو في أثناء وفاة الزوج. تكلموا مع النساء في خلال المدة ونحن في المدة أدمية طاولة شوا أربعة و10 ممكن بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر يحصل من ما إيه إن العدة واحدة سوازكنت إيه مطلقة أو اللي هو متفعل زوجها فيبدأ بعد ثلاثة أشهر هو ما إيه إيه والله إنه إيه بالتصريح وبتصريح ويبتئي ويبقى في وعده بالزواج وما يحصلش اللي بعد ما تنتهي العدة أقولك فايم مش ما جوزش اللي بعد ما تنتهي العدة أقول لا يحرم عليك ابتداءا أن تصرح تمام؟ ويحرم أيضا كتابة العقد في أثناء العدة. هذا كتاب الله عز وجل يقضي بينكم بحكمه. إباحة حرمت عقد النكاح على معتد قبل انقضاء عدتها وهذا من باب أولى ما دامت الخطبة محرمة ومن عقد على امرأة قبل انقضاء عدتها يفرق بينهما ولا تحل له بع عقوبة لهما فمن استعجل الأمر قبل اوانه عوقب بحرمان. لو صرح ما هو دي هيبقى ذنب والذنب بيبقى إيه يبقى ظلم واعتداء. لكن ليس هو ليس هو من بطلان العقد. إنما من بطلان العقد أن تعقد عليه في أثناء العد. إنما لو صرحت فهذا ذنب عظيم يجب عليه استغفار منه خلاص قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة وتمتعهن على الموسع قدروه على المقتر قدروه متاعا بالمعرف في حقنا المصلين هنتكلم هنا عن أحكام اللي أحكام المتعة والمهر في هذه الآيتين في هاتين الآيتين قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن يبقى هنا عقد تمام وما دخلش ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ما سمتوش المهر يبقى أول حاجه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ان طلقت النساء وما كانش فيه مس يعني دخل دخول بها بناء وما كانش فيه تسمية مهر أو تفرضوا لهن فريضه نعمل ايه ومتعوهن على الموسى قدر وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين يبقى إذن معادي معلش في ناس متجوز حتى مش كتبين أي حاجة مش كتبين مفرضوش ما بقى ده هو الصداقة لو المهر رح مسمين لإيه للايمة دلوقتي يعني في ناس لحد دلوقتي بس معنى ذلك ان ملاش حق لا دي, دي حاجة ودي حاجة المرء اللي لم يكتب لها بيبقى لها حالات تمام اما ان تنظر لمثل اهلها او لها مهر المثل او غير ذلك من هذه الاشياء اللي لها ايه حكم عندك انما فيه فيه تمام يجوز عاد ولكن هذا لا يمنع لا يمنع ايه حقها طيب ما احنا قلنا لا إثم ولا حرج إن طلق الرجل زوجته قبل البناء بها أو يسمي لها مهرة أن يمتعها بأن يعطي المطلقة قبل البناء ولم يكن قد سمى لها مهرة تمام وهذه طبعا إيه حالات دينا فيجب على الزوج المطلق جبرا لخاطرها أن يعطيها مالا لهم سمي المتعة ودي على قدر غناء وفقره فيمتعها بها بها أيام عوضا عما فاتها من التمتطي بالزوج. يبقى ديال الحل الأولى لوجوب المتعة للمرأة التي لم يدخل إيه بها الرجل أو لم يسمي لها مهرة. يبقى ال الحاجة الحل الأولى واحد طلق زوجته ولم يدخل به ولم يسم لها مهرا يبقى لها المتعة. خلاص يبقى وجوب المتعة. للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمى لها مهرة تمام ومستحبة لغيرها أي إيه لا يكون إيه دخل بيها أو سمى لها إيه مهرة مشكلة في صعوبة يبقى المتعة وجب على مين وجب على مين للمرأة اللي هي إيه لم يدخل بها أو لم يسمى لها إيه مهر خلاص طيب نيجي حالة تاني طيب لو كان دخل بها وسمى لها مهرا يبقى متعة هنا ايه مستحب خلاص طيب قال ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدروا على المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون للموسى قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يبقى لو الإنسان طلق امرأ تمام طلق امرأته من قبل أن يمسه، يعني إيه؟ ما دخلتش به وسمى لها إيه؟ مهر فنصف ما فرض، يبقى دية الحالة دي المتعة مش واجبة إيه اللي واجب هنا؟ نصف لإيه؟ نصف المهر خلاص؟ يبقى وجوب نصف المهر لمن سمى لغير ما دخول بها صداقا إلا أن تعفو هي تكرما أو هو فيعطي المهر كاملا تاني, تاني. وإن, طلما وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة طلقت المرأة قبل الدخول ولها وقد سميت لها مهرا يعني لها أيمى تمام ماذا نفعل فنصف ما فرط يبقى لها نصف ليه فهذا واجب الراجل الذي يطلق امرأة وقد سمى لها مهرا فلا ايه نصف الايه المهر الا ان يعفون يعفون من الزوجة فتعفو اي تترك خلص النصف تكرمه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي الزوج فيعطيها المهر كاملة خلاص ومن عفا منهما كان اقرب للتقوى وان تعفو اقرب للتقوى فبادروا وسارعوا الى الخيرات والى تقوى الله تبارك وتعالى وناهاهم عن عدم نسيان الموده والاحسان بينهما ولا يكون الطلاق سبب والتفرق والشحناء بين الأهل والمصاهرة. ثم بعد ذلك ذكر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه للازواج متاعا الى الحول غير اخراج هنا بقى ايه اتكلم عن المرأة التي توفى عنها زوجها تمام فهنا ايه تمكث عاما خلاص تمكث عاما قال هنا في العدة لها أن تمكث عاما استحبابا فإن خرجت بعد انقضاء العدة المعروفة اللي هي أربعة أشر وعشرة فإن خرجنا أي بعد انقضاء العدة وقبل اتمام الحول لو مذكور هنا أخيان بعض أهل العلم قالوا الآية آية دي مش, إيه؟ مش منسوخ الآية هنا في بالنسبة لإستحباب إكمال العدة لسنة تمام؟ فقال إن قاضت العدة بعد أربعة عشر فإن خرجنا فلا جناح عليهما فيما فعلنا في أنفسنا من معروف تمام والله عزيز حكيم بقي لنا اللي الحفاظ على الصلاة وحفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا الله يقانتين وجوب المحافظة على الصلاة الخمسة وبالذات صلاة الوسطى فيها أقوالنا العصر أو الصبح والرجحنا للعصر لقراءة إنشازة وأيضا منع الكلام في الصلاة لغير إصلاحها وقوموا الله قانتين فإذا قام إلى الصلاة كان يسلم كما قالت عائشة كأنه لا يعرفن تمام؟ فيجب القنوت والخشوع في الصلاة وأيضا بينا بعد ذلك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون بينا هنا صلاة الخائف من عدوه وأنه يجوز صلاتها, صلاتها, صلاتها ماشيا أو راكبا, أو راكبا أما حالات صلاة الخوف فقد ذكرها الإمام أحمد في ست حالات يعني ده مش وقته موجودة في الثقه ولكن يجوز في سطر خوف أن تصليها راكبا أو ماشيا ثم أمر بذكره سبحانه فقال في فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم ذكرنا بعد ذلك عدة المرأة بالنسبة للحول وكيفية توجيه هذا الكلام ونقف عند قوله تبارك تعالى لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موت ثم أحييكم إلى آخر الآيات أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا على حسن